بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجزي أهل الوفاء بالتمام والوفا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم اللقاء وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه الليلة الشريفة التي تحل علينا في كل مرة في كل أسبوع مرة ليلة زهراء مباركه فيها من الخيرات والحسنات التي تجتمع لأمة الإسلام ما ليس في غيرها من ليالي أيام الأسبوع وحسبكم من بركاتها ما شرع لنا من كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد ندبنا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة إن صلاتنا على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لون من الوفاء العزيز الذي تبذله أمة الإسلام لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وأكثرنا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أعظمنا وفاء يا أمة الإسلام إن كانت صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم وفاء وحبا فاجعلوا من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عنوان حب عنوان وفاء عنوان صدق في الاتباع والانتماء لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه تأتي ليلة الجمعة كل أسبوع فينطلق المحبون لا أقول بأفواههم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بل هي قبل ذلك بنبض قلوبهم وخفق أفئدتهم التي عمرت بحب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فإذا أقبلت ليلة الجمعة شعروا بحب عظيم يغمر القلوب وبأنس يحيط بالأفئدة لما لا وهي تعيش متعة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إننا في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة نعيش يوما عظيما من أيام الله يوم الجمعة سيد الأيام, سيد الأيام ونبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأمام فمنها هنا كانت الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة وهذا اليوم ليست كغيرها في سائر الأيام هذا المجلس الكريم أيها الكرام بانغ نغترف فيه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر سيرته ونستعرض شمائله ونتصفح صفحات عطرة من سيرته المشرقة وأخباره النظرة ما زال حديثنا في هذا الكتاب العظيم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه للإمام القاضي عيام اليحص برحمة الله عليه ما زلنا نتابع فيه فصول وأبواب الكتاب ونحن نقلب صفحات وقوفا على هذه المعاني العظيمة التي أودعها في هذا السفر المبارك الباب الثاني من الكتاب والذي جعله المصنف في إبراز ما خص الله به المصطفى صلى الله عليه وسلم من خصال الجلال والكمال والجمال حتى يكون ذلك خيطا من خيوط الحب نتمسك به وحتى يكون بابا من أبواب الارتباط والولاء والانتماء ننتمي فيه إلى نبي الإسلام حبا ووفاء وصدقا واتباعا هذا الباب مضى منه فصلان عرض فيهما المصنف رحمه الله إلى ما اختص الله به نبيه صلوات الله وسلامه عليه من خصال الجلال والكمال وفي ليلة الجمعة الماضية ذكر في ثاني فصول هذا الباب ألوان الجمال المحمدي وصفاتها على الإجمال وكيف أن الله حبى نبيه عليه الصلاة والسلام بجمال الخلقه كما كمله بعظمه الأخلاق وأن هذا الباب من الجمال في خلقته عليه الصلاة والسلام لون من الكمال الذي حباه الله به وهيا له به في القلوب تعظيما وفي الاعين تعلقا وحبا وفي سائر الحياة قربا منه صلوات الله وسلامه عليه ثالث وصول هذا الباب هي أيضا متصلة بما قبلها وهو الحديث عن شيء مما يتميز به عليه الصلاة والسلام مما خصه الله به مما جعله شانا مستقلا يتميز به عن سائر البشر هو شيء من الجمال المعنوي والحسي في نظافة جسده الشريف عليه الصلاة والسلام في طيب رائحة بدنه وعرقه عليه الصلاة والسلام في شريف دمه عليه الصلاة والسلام هي باب وفصل يجمع فيه بعض الآثار والأحاديث الواردة في هذا الباب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين هذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس تداوس كتاب الشفاء القاضي للقاضي, للقاضي عياض ابو الفضل عياض بن موسى رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في الباب الثاني فصل في نظافته صلى الله عليه وسلم وطيب ريحته وعرقه ودمه فأما نظافه جسمني وطيب ريحي وعرقي ونزاد ونزاهته على الأقفال وعورات الجسد فكان قد خص الله لذلك بخصال صلّم دون جد غيره ثم ذمها بالنظاف الشعري وخصال العشر فقال صلى الله عليه وسلم لن يدين على النظافة نعم. أما هذا الحديث فلا يصح سند بني الدين على النظافة، لكن معناه ثابت من وجوه عدة فيما شرع لنا في الإسلام معشر المسلمين نظافة الأجساد، طهارة الأبدان التي ارتبطت في حياتنا التي ارتبطت في حياتنا بعباداتنا، النظافة في ديننا معشر المسلمين ليست مجرد كمال. ولا شيئا من لون الحياة الذي نسم به في تعاملاتنا وأنماط حياتنا بد ارتبط بصميم العبادات فارتبطت الطهارة بالصلاة وبقراءة القرآن وبالطواف وبالحج والاعتمار وهذه الطهارة جاءت بوجوه متعددة بين وضوء واغتسال وتطيب وإزالة شعر زائد وبين سواك والوان من التطيب في بدن ابن آدم شرع لنا في الإسلام فالمسلم بحكم إسلامه يتربى على نظافة البدن وطهارة الجسم وعلى أعلى درجات ما يمكن من التطيب والتنظف وذلك إذا ارتبط بعباداته أصبح نمطا في حياته فأنت إذا صليت وإذا اعتمرت وإذا حججت عند إحرامك وأنت كذلك عندما تصلي وعندما تقرأ القرآن وعندما تصيبك الجنابه وبين الجمعة إلى الجمعة كل ذلك شرع لك فيه ألوان من أنواع التطيب والتنظف والتطهر ثم تأتي تلك العبادات التي ترتبط بهذا الباب لتجعلها ليست مجرد عادة يومية تمارسها غير المسلمين يتربى على النظافة مثلا بغسل يديه عند الطعام وباستحمامه كل يوم صباحا أو مساء أولئك يتربون وينشؤون ويعيشون على عادات يعيشونها نحن في الإسلام نرتبط بهذه المظاهر من النظافة ارتباطا بعباداتنا وشتان فيصبح تنظف المسلم وطهارة المسلم وعنايته بهذا الباب من الحياة ليس مجرد عادة وسلوك يومي يمارسه أو أسبوعي ونحو ذلك لكنه ارتبط بالعبادة هذا أحد جانبي ارتباط النظافة بالعبادة في الإسلام وهو أن بعض العبادات شرع في صفتها أو شروطها أو مستحباتها ما يقوم به المسلم من جوانب التنظف والتطيب والتزين وأما الجانب الآخر من ارتباط النظافة بعباداتنا فتلك الأوامر الصريحة التي تأتي في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تلك التي تحث وتندب وتأمر بالعناية ببدن الإنسان يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا أمر إلهي أن تجد آية في كتاب الله يتنزل به الوحي من السماء ليامر الله عز وجل عباده أهل الإيمان أن يكونوا كذلك أن يعتنوا إذا أتوا بيوت الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم أرأيتم كيف ارتبط هذا بالعبادات ثم هناك أوامر أخرى تحث على أن يكون أحدنا معتنيا بطهارة بدنه خصال الفطرة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث والروايات الصحيحة الثابتة وخصال الفطرة بها تلك الصفات التي ارتبطت في الإسلام في عمق الدين حتى جعلها في مراتب الفطرة بمعنى أنك لست بحاجة أن تجد آية تأمرك أو حديث يحثك طالما ظلت فطرتك سويه فينبغي أن تكون حريصا على المحافظة على هذه الخصال وسمى النبي عليه الصلاة والسلام ألوانا من العادات في النظافة والتطيب ما لا يخطر لك ببال أن هذا من صميم الدين في تشريعاته. لما يأتي في خصال الفطر قص الشارب، تقليم الأظافر، نطف الإبط، حلق العانه غسل البراجم، استنقاص الماء وهو الاستنجاء. كل هذا يا كرام. يأتي بأمر صريح في الإسلام فنحن في الإسلام نعيش نظافة نعيش طهارة نعيش تطيبا وسموا في الظاهر والباطن ننطلق فيه من عمق الشريعة في اوامرها تارة بعبادة ترتبط بالنظافة وتارة بأمر يحثك بوصفك عبدا مسلما يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعيش على هذا النحو من عنايته ببدنه بطيب ريحه بجمال مظهره بحسن هيئته هكذا هو ديننا فلما نعيش هذا المعنى في الدين فإننا نرى ذلك كمالا في الإسلام يرفع إليه أتباعه المسلمين ليعيش المسلمون في أدنى حالاتهم وفي أقل درجاتهم قلة ذات يد مثلا أو فقرا أو حاجة إلا أنهم لا ينزلون عن حد أدنى حسبكم حسبكم نضوء يتكرر بأحدنا خمس مرات في يوم الليلة وحسبكم بغسل ينتاب أحدنا كل أسبوع مرة أو أكثر هذا المعنى هو نوع من التطيب والتنظر وإصابة البدن بالماء لإزالة ما يعلق عليه من رواسد من بقايا ريح أو شيء من القذر والأذى والنت هذا لون عظيم يا إخوة إن كان هذا تشريعا في الإسلام الذي هو النظافة والطيب والطهارة فما ظنكم بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام في شأنه المختص به في هذا الباب إنه حتما من غير نظر في أدلة ينبغي أن تقول طالما كان هذا توجيها إلهيا وتشريعا في ديننا فإن المنطقة يقتضي أن يكون نبينا صلوات الله وسلامه عليه أعلى الأمة في هذا الباب درجة في طيب جسمه في ظهارة بدنه في نظافة هيئته صلوات الله وسلامه عليه هكذا ولو لم تقف على روايات بل نقلت الروايات ذلك صراحة في جملة مما ثبت به هذا المعنى العظيم يقول المصنف رحمه الله وأما نظافة جسمه عليه الصلاة والسلام وطيب ريحه وعرقه عليه الصلاة والسلام ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد عليه الصلاة والسلام فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر وهي التي جاءت في حديث مسلم بالرواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب. وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتفو الإبط وغسل البراجم هي العقد التي تكون بين مفاصل الأصابع في الكف ونحوها ونتفو الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وانتقاص الماء يعني الاستنجاع بعد قضاء الحاجة قال الراوي ونسيف العاشرة إلا أن تكون المضمضة هذه الخصال هي من الفطرة وإذا كانت من الفطرة فهي أعلى درجة من أن تتوقف على أمر في الشريعة بواحد منها بل هي آكد من ذلك لأنها ترتبط باستواء الفطرة بمعنى أنه لا يخل بها إلا من اختلت عنده خصال الفطرة إلا من كان منتكسا مترديا معوجا في فطرته اجارنا الله وإياكم فأما من استقامت فطرته أما من استوت فطرته على السواء وكان في ذلك إنسانا سويا فإن حسبه أن يكون معتنيا بهذه الخصال فأما إذا كان محبا لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام فسيكون في ذلك الباب أشد محافظة وأما الحديث فقد تقدم أنه لا يصح بهذا اللفظ وفي مجموع نصوص الشريعة ما يغني عن الاستدلال بلفظه نعم قال <تصفيق> الله حدثنا سفيان بن العاصي وغير واحد إن انهم قالوا حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا ابو عبد أبو أبو العباس الرازي قال حدثنا ابو احمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا موسى قال حدثنا مسلم قال حدثنا ختيبه قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه وإذا سمعت حديثا في هذه الدقائق والخصائص يرويها أنس فاعلم أنه ذلك الفتى الذي عاش قربا شديدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كان خادما له وعاش معه في بيته وفي حجرته ومرافقا له في طريقه يحمل معه علي أنس رضي الله عنه يحمل معه الماء والحاجة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند قضاء الحاجة يقول انس كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لقضاء حاجته فاحمل انا وغلام نحو معي إداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء حتى ماء قضاء الحاجة كان يرافقه به إذن كان شديد القرب رضي الله عنه فإذ يروي أنس رضي الله عنه هذا المعنى فيروي شيئا استقر عنده وثبت من طول الملازمة ومن شدة القرب ومن عظيم السحبة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام صحبة الخادم لسيده صحبه المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام يقول أنس رضي الله عنه ويريدك هنا أن تفتح أذنيك وأن تستوعب بفؤادك ماذا كان يقصد أنس وما الذي يصف رضي الله عنه يقول ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه مبالغات محبك كانس رضي الله عنه أم هو شعور أولئك الذين يعشقون فيحبون ويتولهون في محبوبهم فيبدو أحدهم محبا لكل شيء يراه ممن يحب بلا هما الأمران معا من أحب إنسانا وتعلق قلبه به رأى القبيح منه حسنا ورأى السيئة منه كمالا هكذا هو المحب وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخطة المساويه هذا إن كان مستقرا بين كل البشر إلا أن الثابت في شأن الصحب الكرام رضي الله عنهم أنهما وقعت أعينهم ولا آذانهم ولا جوارحهم على شيء من سوء قد ينسب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولو وجد ذلك لنقل ولو في أضعف الروايات سندا لكنك تعجب أن الأفاحين على كثرة ما كذبوا وافتروا واختلقوا من الروايات، إلا أن احدهم ما تجرأ أن ينسب كذبة فيها فحش أو سوء خلق أو شيء من الفواحش والأذى ونقص القدر ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لن تشك إلا أن ذلك لون من العصمة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا رجعت إلى حالهم وواقعهم لوجدت مثل هذا. فأنس رضي الله عنه ليس مجرد محب ملأ قلبه حب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصبح يستطيب كل شيء يقف عليه من شأن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مع ذلك يحكي شيئا غير العادة غير مألوف في حياة البشر يقول ما شننت عنبرا ولا مسكا العنبر ريح يتطيب به الناس والمسك كذلك فهو لرائحته الفواحة وشذاه وطيبه يستطيب به الناس فيبحثون عن ريح يجدها الجلساء ومنهم أنسا وراحة وانشراح صدر يقول أنس رضي الله عنه ما شمنت عنبرا قط ولا مسكا ثم ما أراد أن يعمم الوان الطيب العنبر والمسك والعود والورد أراحك فقال ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فماذا كان ريحه عليه الصلاة والسلام هل المقصود رائحة جسده أن طيبه الذي يتطيب به اعلموا رعاكم الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب ويعتني بالطيب ويحث على الطيب لكنه كان طيب البدن والرائحة والعرق عليه الصلاة والسلام فكان طيبا فوق طيب جسده الشريف طيب وريحه عليه الصلاة والسلام طيبة ومع ذلك يزيدها طيبا بالتطيب الذي تعاطاه إنها دعوة إلى بني الاسلام عموما هذا نبي الامه صلوات الله وسلامه عليه جمله ربه كمله حسنه اعلى رتبته وطيب ريحه عليه الصلاه والسلام ومع ذلك يبحث عن الطيب ويقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه فالطيب سنه حميده ومأثرة من مآثر المصطفى عليه الصلاة والسلام عاش عليها فوجد الصحابة هذا المعنى وربما يقول أحدنا هذا أنس رضي الله عنه وهو كالولد مع أبيه في مقامه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو كالخادم مع سيده ربما غلب عليه الحب والتعظيم والإجلال فرأى كل ذلك طيبا وحسنا فهل كانت مبالغة ينقلها أنس هل كانت عاطفة؟ إن قاد لها أنس فبالغ في العبارة وأعظم الوصفة لا إن كان أنس رضي الله عنه يحكي هذا ويرويه فإن الروايات الأخرى أيضا تذكر هذا نعم وعن جابر بن سمره رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح قد قال فوجدت ليده بردا وريحه كأنما أخرجها من جونة عطا قال غيره مسها بطيب أو لم يمسها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها وَيَضَعُ يَدَهُ على رَأْسِ الصبي فَيُرَحُ مِنْ بين الصبيان بِلِيْحِهَا هذا جاء بن رضي الله عنه أحد صغار الصحابة أيضا والحديث عند مسلم قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام فوجد صبية فمر بهم عليه الصلاة والسلام فوضع يده على رأسهم على رأس أحدهم وخدهم يلاطفهم عليه الصلاة والسلام يؤانسهم وهكذا شأنه مع الأمة صغارا وكبارا قال جابر وهو يحكي هذا المشهد وقد كان بين هؤلاء الصبية النبي عليه الصلاة والسلام يمر فيمر بيده الشريفة على رؤوسهم وعلى خدودهم يلاطفهم ويؤانسهم فانتظر جابر ابن سمر دوره فلما أتاه الدور قال فمسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار أو من جونة عطار تعرفون العطار الذي صنعته الطيب والعطور وغالبا بل كل وقته هو مختلط بين الأطياب الطيبة والروائح الزاكيه فأنت إذا أتيت إليه في معمله أو دكانه أو حجرته التي يصنع فيها الطيب فترى له تلك القنينات والأواني التي يخلط فيها الأطياب ويجمعها فيها هذا ورد وهذا زعفران وهذا ورس وهذا مسك وهذا عنبر وهذا عود ونحوه فهو يجمعها في تلك الأواني ما كانت هناك إلا أواني الجلد التي يجمعون فيها تلك الصوائل وتسمى الآنية التي يحفظ فيها العطار عطره وطيبه جؤنا فقال كأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يده من جؤنة عطار ومن أدخل يده في جؤنة عطار فأخرجها فما رائحة كفه الطيب الفواح والعطر العبق الذي يملأ المكان هذا جابر يعني انت رواية أنس بحكم الاختصاص والقرب والخدمة وشدة الملازمة رضي الله عنه هذا جابر رضي الله عنه يحكي موقفا عابرا في طريق وهو بين الصبيان يقول فلما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده الشريفة على خده قال فوجدت ليده برد بروده الكف قال وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار هنا جامبر ما وصف لك الرائحة وجعلك تتخيل ما الذي يمكن أن يكون فيه رائحة جؤنة العطار التي هي اطايب الأرياح وازكاها وأجملها وأحبها إلى النفوس هذا مشهد عابر نقله جابر فإذا أضفت إليه رواية أنس وغيره وقفت على شيء عجيب لماذا يروي أنس هذا المعنى؟ لما يقول ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الباية ينقلها أنس رضي الله عنه أنت كما ترى ليس فيها أمر ولا نهي لا حلال ولا حرام ما نقل شيئا يتعلق بالصلاة ولا بالطهارة لما حرص أنس على نقل هذا المعنى في طيب رائحه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى التابعين وينقلها التابعون إلى من بعدهم وتنقلها الأمة جيلا بعد جيل لنأتي نحن اليوم بعد أكثر من 1430 سنة ونتناقل هذه الروايات نقرأها نتعلمها نعلمها للأجيال اللاحقة فقط لتعلم أن هذا جزء من الدين الذي يجب تعلمه وأن عناية الصحابة بنقل هذا وحفظه وروايته هو تماما كحرصهم على نقل صفة الوضوء وصفة الصناء والدعاء والحج والصوم وسائر أنواع العبادات من نقل هذا هم من نقل الحلال والحرام هم من روى شرائع الإسلام وأركان الدين العظام من حفظ هذا ورواه دينا ينبغي نقلهم هم أعظم جيل أمانة ووفاء وعناية بالدين إن كان هذا صنيع الصحب الكرام رضي الله عنهم فمن جاء بعدهم من أئمة الإسلام من التابعين فمن بعدهم جيلا بعد جيل أيضا أدركوا أن هذا دين ينبغي تعلمه ينبغي العناية به فما نحن فيه يا كرام ليس ترفا علميا ما نحن فيه ليس مجلسا عاطفيا نتقلب فيه الصفحات في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام في حب أجوة خال هذا صميم الدين ورواية هذا ونقله وحفظه وتعلمه وتعليمه ونشره في الأمة هو من الدين الذي رواه الصحب الكرام رضي الله عنهم ونقله من بعده من آئمة الإسلام جيلا بعد جيل يقول جابر هذا المعنى يقوله انس ويقوله غيرهم قال المصنف رحمه الله قال غيره مسها بطيب أو لم يمسها يعني كان الطيب رائحة كفه عليه الصلاة والسلام سواء وضع الطيب في كفه أو لم يضع فكان طيب بدنه ناشئا منه عليه الصلاة والسلام يصافح المصافح فيظل لومه يعني المصافح يجد ريحها ويضع يده عليه الصلاة والسلام على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها يعني بأثر ريح كفه التي مر بها على رأس ذلك الصبي صلوات الله وسلامه عليه الله تعالى ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار انس رضي الله عنه على نطع فعرق فجاءت امه بقاروره تجمع فيها عرقه فسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا وهو من اطيب الطيب وذكر الطالبي رحمه الله استعالى في تاريخه الكبير جابر رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمضي في القريه بقوه احد الا عرف انه سلكه من طيب صلى الله عليه وسلم وذكر اسحاق بن واهوي رضي الله رحمه الله تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم ذكر ورب المزني رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه انه قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلبه فالتقمت قادم النبوة بثمي فكان يشد علي مسكا صلوات الله وسلامه عليه هذه جملة من الآثار التي سمعتموها تحكي طيب عرقه عليه الصلاة والسلام وهي أخص مما تقدم في حديثي أنس وجابر رضي الله عنهما حكى أنس وحكى جابر رضي الله عنهما طيب رائحته عليه الصلاة والسلام رائحة البدن رائحة الكف ما نحن فيه الان في الرواية لون أخص هو طيب رائحة العرق منه عليه الصلاة والسلام وها هنا شيئان مهمان الأول أن العرق فضلة مستقدرة عند بني آدم كريهه الرائحه فيها نتن وهي فضلة يفرزها الجسد لأن فيها من الزوائد والاذى ما يبذله الجسم خارجا ما يلفظه الجسم ما يخرجه فلذلك هو فضلة من الفضلات فالبول أكرمكم الله فضله والغائط اجلكم الله فضله كل تلك يفرزها الجسم يبعدها لانها اذى فالعرق كذلك هذا إذا كان في شان البشر ففي شأنه عليه الصلاة والسلام كان امرا مختلفا هو ما دلت عليه الروايات هذا الأمر الأول أما الثاني فثبت هنا بالروايات طيب رائحة عرقه عليه الصلاة والسلام فهذا شيء عظيم هو فوق كونه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه إلا أنه لون من النعيم الذي ثبت في حق أهل الجنة أسكننا الله وإياكم فردوسها الأعلى أهل الجنة يجدون في نعيمهم طيب رائحة العرق فكأنما يرشه أحدهم مسكا كما ثبت في الحديث فخروج رائحة العرق في اهل الجنه كالمسك طيبا وريحا مأنوسة كان نوع من النعيم الذي يثبت لاهل الجنان فرق الله بنبيه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى إلى درجة أهل الجنة في النعيم الذي يعيشون فثبتت هنا الروايات بطيب رائحة عرقه صلوات الله وسلامه عليه يقول نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس على نطع والنطع هو البساط من الجلد إذا اتخذ على هيئة المكان الذي يجلس عليه كالسجادة والفراش والبساط يسمى نطعه اذا صنع من جلد قال فعارقا فجاءت أمه أم أنس وهي أم سليم بقارورة فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب الحديث يا كرام ثبت في الصحيحين عند البخاري ومسلم بروايات متفاوتة الحديث من روايه أحمد بسند صحيح جاء فيها يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم أم سليم هذه هي أم أنس لاحظ معي بيت أنس بيت مبارك لا أنس ولا أمه أم سليم ولا زوج أمه أبو طلحة ثلاثه هؤلاء كانوا من المقربين جدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فبيت أنس بيت مبارك يحسبك أن أمه أم سليم تلك التي فارقت زوجها بسبب الإسلام والد أنس فارقته بسبب الإسلام وأصرت على إسلامه فابى فخرج من المدينة فابتعد فهلك هناك ثم تقدم إليها أبو طلحة يخطبها وكانت معروفة رضي الله عنها بعلو الشأن بين نساء المدينة فلما خطبها ما رضيت منه بالموافقة على أن تقبله زوجا إلا أن يسلم فكان مهرها إسلام أبي طلحة فكانت عظيمة الشأن رضي الله عنها ومسلين التي أثبت النبي عليه الصلاة والسلام مقعدها في الجنة وقصرها هناك وبشرها به وأبو طلحة الذي ثبت له في المواقف العظيمة شأنه في القرب والدفاع والذوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المواقف في الغزوات والجهاد وأما انس فالخادم المحب والصبي المرافق والغلام المبارك الذي أتت به أمه صبيا صغيرا وجعلته بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام خادما هل هناك عقل أشد من هذه المرأة التي رضيت لولدها أن يكون رفيق رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعلته كذلك عنده لهذا القرب ولهذا الاختصاص ولهذه العلاقة الحميمية بين بيت النبوة وبين بيت أهل انس كانت هذه العلاقة التي تسمع الان يقول في رواية الامام احمد والسند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراش ما وليست فيه يعني كان يجد من رفع التكلف والحرج انه يدخل دارها وليست في الدار فيدخل فينام على الفراش كأنه بيت من بيته كان حجرة من حجراته لشدة القرب والعلاقة والاختصاص بينه عليه الصلاة والسلام وبين هذا البيت المبارك قال فينام على فراشها وليست فيه فجاء ذات يوم فنام على فراشها فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق عليه الصلاة والسلام يعني من الحر وهو نائم. واستنقع عرقه على قطعة أدين على الفراش يعني تأثر الجلب الذي نام عليه صلى الله عليه وسلم واستنقع العرق فتجمع فيه قالت ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها كفعل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام نائم ففزع النبي عليه الصلاة والسلام يعني استيقظ من نومه وقال ما تصنعين يا ام سليم قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبتي والحديث صحيح عند أحمد هذه رواية أحمد أما رواية البخارين وليست بعيدة فهي أن أم سليم رضي الله عنها كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا يعني فراشا من جلد أو بساطا تفرش له نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع يقيل يعني ينام القيلوله عندها فإذا نام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك والسك الإناء الذي يشد عليه ويغلق عادة كانوا يجمعون الطيب لأن الطيب نفاذ الرائحة فإذا ترك مفتوحا ربما تطايرة وما بقي منه شيء. فالسكة من الجلد هي التي كانت تجمع فيها العطور والأطيبات. كانت تجمع العرق والشعر الذي ينزل عنه عليه الصلاة والسلام. فتجعله في سكة في قطعة من جلد. فتشد عليه وتغلقها. هذا الحديث عند البخاري. ويقول في تتمته: فلما حضر أنا سبنا مالك الوفاة أوصى أن تجعل في حنوطه من ذلك السكي قال فجعل في حنوطه رضي الله عنه أوصى أنه إذا مات وغسل أن يطيب جسده إذا وري القبر من ذلك العرق النبوي الذي جمعته أمه في تلك السكة من عرق وشعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حدثني عن أي عرق تتكلم في رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أي طيب تصف مما خرج من جسده عليه الصلاة والسلام هذا الذي لا نعرفه بين البشر إلا في نعيم أهل الجنان أوجده الله وعورثه نبي عليه الصلاة والسلام أتعجب بعد ذلك من أن يأسر قلوب صحابته خبا وتعظيما وإجلالا لكن قلنا مرارا إن كانوا شهيدوا ورأوا وأبصروا وسمعوا ما كتب لنا ذلك لكن الذي كتب لنا هذا الوصف الدقيق فلك أنك الآن تسمع وكأنك ترى بل والله كأنك تشم فاملأ قلبك ما ملأ قلوبهم من الحب والتعظيم والإجلال لرسول الله عليه الصلاة والسلام فاذا تحقق ذلك في هذا المقصود أن نكون كما لو عشنا كما لو رأينا كما لو سمعنا اليست رواية في البخاري وهو صحيح اليست رواية عند أحمد والسند صحيح وكذلك الشأن فيما ثبت عندنا من سننه من شمائله من خصائصه أن نعيش عاشوا رضي الله عنهم وأن نستمتع كما استمتعوا لكن الفرق انهم استمتعوا بذلك حسا ونحن نستمتع به رواية ثبتت عندنا نقبلها بيقين والموعد في معاينة ذلك في الجنه ان جمعنا الله بحبيبه عليه الصلاة والسلام أن تستمتع الجوارح الأهياء والأبصار الأسماء برؤية هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبالاستمتاع بهذا الوصف الذي ما زلنا ولا نظل إلا مخلبين فيه الصفحات رواية نقرأها ووصفا نسمعه حتى يكون ذلك اليوم العظيم قال وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر وذكر البخاري قال الله تعالى وذكر البخاري رحمه الله تعالى في سديده الكبير عن جابر رضي الله عنه انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيطفعه أحد إلا عرف أنه سلكه من ضيبه وذكر إسحاق بن واهويه رضي الله عنه أن تلك كانت بلاطين بلا صلى الله عليه وسلم وروى المزني رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أنه قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم قلبه فالتقمت خاتم النبوة بفمي فكان يشد علي مسكا هذه روايات ليس فيها من الصحة في السنة ما ثبت في الروايات السابقة إلا أن الشواهد فيها واحدة قال ذكر البخاري في تاريخه الكبير والتاريخ الكبير كتاب للبخاري رحمه الله فيه التاريخ وفيه أحوال الرواة وإذا ذكر شيء من روايات منسوبا إلى الإمام البخاري فإن الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبور وما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح لا في غيره لا في الأدب المفرد ولا في التاريخ ولا في غيره من مصنفاته رحمه الله لأنه إن اشترط صحة السند وثبوت الرواية فيما أخرجه في كتابه الجامع الصحيح لا في سائر الكتب فإذا قال ذكر البخاري في الأدب المفرد أو في التاريخ الكبير فلا تتعامل معها برواية صحيحة ثابتة كأنما هي في صحيحه الجامع قال وذكر عن جابر رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن ناثر الطيب يبقى عالقا في المكان في الممر في الطريق فهذا من مريحه عليه الصلاة والسلام وذكر إسحاق بن راهوية أن تلك كانت رائحته بلا طيب عليه الصلاة والسلام نعم وكذلك دلت الروايات السابقة وروى المزني عن جابر قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يعني في دابته التي يركب سواء كانت حمارا أو بعيرا وقد أردف عليه الصلاة والسلام أكثر من واحد من الصحابة في أكثر من قصة خلفه أردف أسامة وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين قال فالتقمت خاتما النبوة بثمي وخاتم النبوة هو ذلك الجزء الناشز من بضعة اللحم في كتفه خلف ظهره عليه الصلاة والسلام وهي من علامات النبوة فلما كان رديفه يعني راكبا خلفه فكان وجهه ملتصقا بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان ملتصقا فكان مما يليه هذا الخاتم من النبوة وهي قطعة بارزة من اللحم في مثل بيضه الحمام أو الحجل فكانت موارية لفم جابر قال فالتقمتها بفمي فكان يشج علي مسكا أن يرشح علي من الريح الطيب كالمسكي الرواية أيضا لا تصح سندا وفيما سبق من الرواية الصحيحة ما يغني عنه نعم رحمه الله تعالى وقد حكى بعض المعتنين بأفضاله وشمائله صلى الله عليه وسلم انه كان الى ارى ان يتروث شقه الارض فتدلت عرقته وبوله وفاحت بذلك رائحه طيبه صلى الله عليه وسلم ورسلنا محمد بن سعد رحمه الله قادم الواقدي في هذا خبرا عن عائشه رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انك تقتل طلا فلا يرى منك شيء من فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشه اما علمت ان الارض تبتلع ما يخرج من الانبياء فلا يرى منه شيء هذا ايضا مما لا يصح فيه السند روايه في ان بوله او غائطه عليه الصلاه والسلام مما يخرج من فضلات الجسد انها كانت مما لا يبقى لها اثر فقد اخرج اكثر من واحد عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا الحديث وهو أيضا مذكور عن ذكوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل في شمس ولا قمر ولا أثر قضاء حاجة لكنه لا يصح ويروى في بعض الكتب في الموضوعات يعني في الأحاديث المكذوبة التي لا يثبت لها سند صحيح أو في روايتها ضعف شديد ضعفه أو متهمه روايته بالكذب وعدم النقل في دقة وثبات قال حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله وصنيع المصنفون رحمه الله أيضا يشير إلى عدم وجود أصل لمثل هذه الروايات فلم ينسبها إلى كتاب ولا بسند كما يفعل عادة في أخباره وآثاره قال حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم ولو وجد لذلك سند لساقه رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يتغوط شقة الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحك لذلك رائحة طيبة منه صلى الله عليه وسلم وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى فقال يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء ونكرر مرارا أن ما ثبت في شأن مصطفى صلوات الله وسلامه عليه من الأحاديث الصحيحة المروية لدى أهل العلم بأسانيد تثبت بتمحيص وحكم بالثبور في شرف وكرامة ومناقب ما يغني عن التمسك بروايات ضعيفة أو مكذوبة فإنما ثبت في الصحيح أجل وأعظم بكثير نعم قال رحمه الله تعالى وهذا الخبر وان لم يكن مشهورا فقد قال قوم من اهل العلم بطهاره الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض اصحاب الشافعي رحمه الله تعالى حكاه الامام ابو نصر بن الصباغ رحمه الله في شامله وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من دفاريع الشافعية وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب طيب. هذا المعنى متكرر أيضا يقول هذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض أصحاب الشافعي ثم نسبه إلى بعض علماء المالكية والصحيح أن خروج البول والغائط منه صلى الله عليه وسلم موجب للطهارة ولذلك كان يتطهر فإذا كان تغوط أو تبول عليه الصلاة والسلام كان يستنجي أو يستجمر وكان بعد ذلك يتطهر فلو كان ذلك طاهرا لا يستلزم حدثا ما كان يرفعه بطهارة الماء صلوات الله وسلامه عليه ولا حاجة أيضا إلى المبالغة في إثبات خصائص وأوصاف ما ثبتت ولو كانت من خصائصه لذكرها عليه الصلاة والسلام فيما خصه الله تعالى به خصوصا وأن الحدثين من الأحكام التي يكثر حاجة الناس إليها ولو تميز به عليه الصلاة والسلام في هذا الباب بحكم عن سائر الأمة لذكر ذلك لأنه أدعى إلى بيان ما يميزه ويرتفع به عن باق الخلق أما وقد بلت الروايات على عنايته بالطهارة بعد الحدث فدل على أنه في هذا البار هو والأمة سواء، وإنما خصه الله بأمور أخرى هي أعظم وأكبر من هذا بكثير قال رحمه الله تعالى وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم منه شيء يكره ولا غير طيب. ومن الحديث علي رضي الله عنه قال وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت انظر ما يكون من الميت فلم نجد شيئا فقف فقلت ضبت حيا وميتا قال وما سطعت, وما سطعت من قال وسطعت قال وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. ومنه قول قال ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته <تصفيق> نعم أما حديث علي قال غسلت النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في غصل الوفاه فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا يعني ما يخرج من الميت عادة عند غصله من فضلات وأقدار قال فلم أجد شيئا فقلت طب تحيا وميتا قال وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط الحديث وإن صححه والحاكم في مستدركه لكن في سنده قطاعا فلا يثبت قال ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته نعم أقبل أبو بكر رضي الله عنه بعدما بلغه خبر الوفاة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأكب عليه وقبله قبلة الوداع وهو يقول طب تحيا وميتا يا رسول الله أما طيبه صلوات الله وسلامه عليه في حياته وبعد مماته ما فمما ثبت ولا نحتاج فيه إلى رواية في سندها كلام لأهل العلم في عدم اتصالها وانقطاعها نعم قال رحمه الله تعالى ومن شرب مالك بن سنان رضي الله عنه دمه يوم احد ومصه اياه وتسويغه صلى الله عليه وسلم ذلك له وقوله لن تصيبه النار نعم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في قصة غزوة أحد وقد أخرجها سعيد بن منصور في سننه والبزار وغيره وفي سنده ضعف والرواية فيها قال أبو سعيد لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد جرح كما تعلمون السقط في الحفرة التي حفرها الخبيث ابن أبي قميئة فسقط عليه الصلاة والسلام لجنبه فشج وجهه الشريف وسال الدم وانكسرت ثنيتاه ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام فتأذى لذلك فسال منه الدم تقول الرواية في حديث أبي سعيد قال لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص جرحه يعني أتى أبو سعيد فمص الجرح قال حتى أنقاه ولاح أبيض يعني حتى انقطع الدم تماما فقيل له مجه يعني أخرج الدم الذي مصصته بفمك فأخرجه إيه قيل له مجه قال لا والله لا امجه أبدا قال ثم أدبر فقاتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الشهيد الحديث كما قلت في سنن سعيد بن منصور وفيه ضعف قال رحمه الله تعالى ومثله شروع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ذم حجامته فقال له عليه السلام وَيُّلٌ لَكَ مِنَا النَّاسِ وَوَيُّلٌ لَهُمٍ من ولم هذا حديث آخر عن عبد الله بن الزبير وهو صحابي آخر وردت بعض الروايات في أنه شرب شيئا من دم النبي عليه الصلاة والسلام والقصة في حجامته وقد أخرجه البزار أيضا والرواية قال عبد الله بن الزبير احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني الدم فقال اذهب فغيبه غيبه يعني أخفه أبعده فقال اذهب فغيبه قال فذهبت فشربته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت به فقلت غيبته نعم أخفيته فقال له عليه الصلاة والسلام لعلك شربته فقال شربته فقال ولما شربت الدم ويل للناس منك وويل لك من الناس ماذا يقصد؟ قيل هذه رواية محمولة على نبوءة فيما يصيب عبد الله بن الزبير في مستقبل أيام من فتنة تصيبه وهكذا كان فالفتنة التي حصلت أياما امره عبد الله بن الزبير على, الحج على الحجاز وقدوم الحجاج لمقاتلته ثم قتله وصلبه وصار منه اذى شنيع حفظته روايات التاريخ قيل هذا إشارة إلى ما يصيب عبد الله بن الزبير من الفتنة بعد هذا الموقف الحديث فيه ضعف في أحد الروات ليم الرواية وحسنه بعض المتأخرين فالشاهد فيه شرد عبد الله بن الزبير لدم الحجامة وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام وغاية ما كان فيه السؤال فقال لماذا صنعت قال بعض أهل العلم أيضا قوله ويل للناس منك ويل لك من الناس إشارة إلى ما يصيبه من الفتنة قال بعضهم وإنما اكتسب عبد الله بن الزبير قوة القلب والشجاعة والبدن من شربته هذه من دم رسول الله عليه الصلاة والسلام على كل الثابت في تاريخ بن الزبير الشجاعة وقوة البأس وشدة القتال وعظم الشأن وقد روي من هذا عنه في امراه شربت بوله صلى الله عليه وسلم فقال لها لن تشتكي وجع بطنك ابدا ولم يامر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عوده وحديث هذه المراه التي شربت بوله صحيح الزمت دار قطني مسلما والبخاري الصحيح مسلما والبخاري مسلما والبخاري بإخراجه في الصحيح واسم هذه المرأة بركة واختلف في نسبها وقيل هي ام ايمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع, يوضع تحت سريره يقول فيه من الليل فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا فسأل بركة عنه فقالت قمت وأنا عطشان فشربته وأنا لا أعلم هو حديثه ابن جريج ابن جريج رضيك رحمه الله وغيره هل ثبت أن أحد الصحابة شرب بول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا خلاف والمروي وفيه قصتان كلتاهما عن امراه يقال لها ام ايمن فاختلف في الروايتين هل هي واحدة تعددت قصتها ام هما امراتان والذي صححه المحققون من اهل العلم انهما امراتان كل منهما تكنى ام ايمن او كل منهما تسمى بركه وحدهما أم أيمن والأخرى أم يوسف إحدى الروايتين ساقها ها هنا الإمام القاضي عيام في البداية لما شربت بوله فقال لها لن تشتكي وجع بطنك أبدا والثانية ها هنا لما كانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان له قدح من عيدان يعني من سعف النخل يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل ما كان في البيوت حمامات أكرمكم الله وكان الذي يريد قضاء حاجته يخرج فيتنحى عن الحي والبيوت والمساكن فيقصد مكانا خاليا يقضي فيه حاجته ومثل ذلك يصعب في الليل ثم للظلام أو لشدة الحاجة فإذا قام محتقنا يصعب الانتقال فكانوا يتخذون مثل هذه الأواني يقضي فيها أحدهم حاجته فإذا أصبح أفرغها في الخارج نهارا قالت وكان له هذا القدح تحت سريره فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا فسأل بركة عنه والرواية أيضا أنها تقول فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر يعني لا تدري أن بها بولا قالت فلما أصبح قال يا أم ايمن قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة التي تبول فيها عليه الصلاة والسلام قلت قد والله شربت ما فيها فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أما والله إنه لا يجعك بطنك أبدا وفي الرواية الأخرى التي تسمى بركة أن كانت تخدمه فلما شربت البول الذي في القدح وقالت شربته يا رسول الله فقال لقد احتضرت من النار بحضار يريد أن ما نالته من شرب فإنه يكون سببا لها في وقايتها من النار بهذا الشراب الذي شربته كل الروايتين فيها ضعف انقطاع سند ومن يتهم في روايتها أو مجهول لا يعرف وبالتالي لا يسعنا أن نصحح حديثا فيه هذا المعنى وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن الرواية الأخرى التي فيها حديث بركة التي شربت البول الذي كان في القدح وتكن أم يوسف فإنها لما شربت قال لها وقد سألها واخبرته أنها شربت قال لها صحة يا أم يوسف وكانت تكن بذلك فما مريضت حتى ماتت إلا مرضها الذي ماتت فيه على كل فمثل ذلك ومثل شرب الدم تلحظ أنه وقع اتفاقا يعني ما قصد الصحابة هذا